اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثار في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من اغاني واقوى ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فاخذهم الله بذنوبهم فكفروا فاخذهم الله بذنوبهم ذلك لانه كانت التثيه من من الزينات فكفر فخاضه الله من الوجيه ان الله قانون شديد العقاب ذلك باذن انه قانون شديد إن قوم شديد العقاب الى اخره <تصحان> لما نزلنا في سياق الحديث عن فالمعارضه الشديده التي كانت من قبل المشركين لدعوه رسول صلى الله عليه وسلم سبق ان هددهم الله بعذاب الاخره حيث قال سبحانه وانذرهم يوم الازفه اذا القلوب لدى الحماجر ترجف الى اخره هددهم الان بعذاب الدنيا ذكر لهم مصارع السابقين امم سابقه كانت عاشيه طاغيه حاربت الرجل وحاربت الدعوات فكان مصيرها أن عذبهم الله وابادهم منهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذت الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا ومنهم ومنهم ومنهم, ومنهم. وفي هذا عظه وعبره لكل من اتى بعده لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى فالله عز وجل هدد المشركين الذين كانوا في عهد رسول الله وما زالت التهديد قائمه فهو كما هدد المشركين السابقين يهدد الان الكافرين الموجودين يهدد العالم كله أكفاركم خير من اولئكم أملك براءه في الزهر أنتم لا تعذبون ما في؟ إذا ربنا عز وجل يعني يقول لهم أولم يسيروا اجاهلوا ولم يسيروا ماذا ماذا قال من المفهوم الخاص؟ يعلم قائلة المفهوم. ويوما كندا تيسون. لأنه إذا مسكتوني مسخسطة بنا. تريش نهدي في مسالك. فكلها فينا. إيه, فين. إيه يعني يقول لهم. اجيلوا فلم يسيروا في الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وهم كانوا يعرفون يعني مصائل الغابرين كانوا يعرفون عن عمس نهايتهم كانوا يعرفون ديار أمروت وكانوا يعرفون ديار ثمود وكانوا يعرفون قوم عاد وكيف وما وما أبادهم الله ودمرهم هذه الديار كانوا يعرفونها ها؟ يمرون عليهم المصبعين يخلوا عزوجي يمرون عليهم يعرفونهم وبالليل فلا يصحقينون المهم هم ك الله يحيل إليهم لأمة كانوا كانوا يعرفونها فقال أولم يسيروا أعم فلم يسيروا فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كيف كانت عاقبتهم سوء الله يدوب الله كانت عاقبة الخذ كانت عاقبة الاباده وكم اهلزنا قبلهم من قرن هل تحس من احد او تصمع لهم ركزه ولا سوء ولا اضع بل هلو دمروا بيه قال الله أهل السبب اول مزير في رضي فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من كانوا هم اشد منهم قوى اشد لا من ناحية, ناحية الجيش ولا من ناحية العساد الحربي ولا من ناحية العمران ولا من ناحية اقتصادية ولا من ناحية ال ال ال يعني الجثمانية يكون كانوا أقوى الله يقوم كانوا أقوى والله يقول أننا نذهب إلى مصر فرئيس يعني معنى هذا الآية المعنى الصحيح يعني ال ال صخور هذه الأهرام تقريبا بلا بلباء النص من هذا المشيء وهو عالي مقدار أكثر من 100 متر بما لا؟ بماذا رفعوا هذه الصخور الضخمه لماذا رضي عزف وبنار المبنية ما جي سيناء, سيناء. بالهواء بالضغط الهوائي هذه القوى أدرحناها الآن؟ يقول علماء لا شك بالقطع أنه كانت لهم حضارة أعسى من الحضار لان القران لأن القرآن خالد يقول كانوا أشد منكم قوى في الآية الاخرى منكم يعني كل مخاطبين القوة الاولى كانت حاسة واقوى يقول كانت عندهم لا مبلغ ايضا قوم عاد الله يحكينا انهم كانوا ينحسونه من الجبال بي يسمى رهين أو ما يحتاجون في حاجة اليه لا يبني قصرا في صفحة قصر بي حفار بي بناء تحت الارض بمئات الأمطار ولا أثر من الزيت ولا هذا الشمع ولا جيد يقول بلاش كانت كهربا موجودة ولا بلاش للزمان أبيدت هذه أبيد الحضارة أبيدت وهذه الحضارة ستبادل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المقاتلات التي تجري مع الروم ستكون بالخيل والسيوف. لا في دبابات ولا طائرات اذا اخواني سبحان الله انا شفت فوسي فيزا يعني دومي بلاموا بلقاء اكثر من مئة وعشرين متر صح وهي مسقوله بسقل غريب وعجيب في السنيار كانوا اشد منكم قوه اشد منكم في الارض آثار بناءات عمارات ها يعني فيلات اثار في الارض صناعات سدود طرق عجيب اثار قوم ثمود البناءات ما زالت موجوده حتى والبير البير الذي نهرجوز اثناء كان موجود الان قوم سبأ ايه قوم سبأ أريدوه <تصفيق> ده سبحان الله الله سبحانه وتعالى حفظها لنا هذه الآتاة وهذا ما يدل على أن الناس كانوا من ناحية العمرانية من ناحية العمران كانوا بلقون والمغاية والكشرة أنا قد قصر في صحرة ما شاء الله ويقول كان فريهين ويجرد فطبخة وششنقة ما في حاجة إليه هين في صفوة ما دل ما أدرك أننا هذه الحاجة يقول رغم قوتهم ومع ذلك الله دمرهم أبادهم وأصبحوا بخبرك خبر حديثا ها حديثاً يرسل حديثاً يرسل أرضاً ويخال أثبتهم الله بكذبه نحن أكررهم وأعثمهم في الأرض خال فأعثمهم الله بذنوبهم أخذهم الله بذنوبهم بأخذ يعني بقوة بصدوة بضربة قاضية أخذ اخذ الله به شيء بذنوبهم نحن مذنبون ولا مطيعون نحن عابدون ولا عاصون املانا الارض ذنوبه فيقول الله عز وجل أهلكوا اهلكوا وابيدوا بذنوبهم إذا معنى كل مذنب مذنب وأعظم ذنب وأفظع ذنب واشنع ذنب اجوره والشرك بالله والكفر بالله ف الأرض خمسناها يخلصناهم نحن من كفر المشيردون والفساد ما خلينا شيء اذا نحن على أرض ليس حالنا يقول ضمر يا رب ما نعمة بهذا القصص بسم الله العظيم آمين فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم الظلم من فيه الله نوى ما فيها أحد يقيهم من ذلك الضمر والحراب الذي تمر به الله ما في واقع ولا عمل ولا عمي يشكل لك يحمي يشكلوا واقع الاتصال بالله التوب إلى الله التوحيد الإيمان العمل الصالح عبادة الله طاعته هذا الذي يقي وحده ما في هذا ما في أحد يقي وما كان لهم من الله واقع قد يقول سبحان الله واحد ربما ما كانهم علم الآيات بالرسلات ما, ما كان فيهم كتاب الله ولا فيه رسول الله فبين الله ونفع هذا فقال ذلك بأنهم ذلك, بأنهم ذلك كأنها حجة فالله عز وجل ما ظلم الله أبدا بل هم الذين ظلموا انفسهم الحجج كانت موجودة الرسالة كانت موجودة الرسول كانت فيهم الآيات والبينات والكذب والمناهج كانت فيهم الحجه قائمة كما هي فينا الآن وايش امريكا تجهل كتاب الله هذا القرآن والله متوفر بكل كل اللغات حسب العبريه الموجوده القران يتلغي اسرائيل كيف سعود اذاع بالقران هذه بالعبريه لا لا ويقرأ البخاري وباب الجهاد في البخاري يقرأ في في في يا اسرائيل بالله الذي رب سوا حكى لي الرجل سمعه قال لي باب الجهاد البخاري يقرأ في اسرائيل هل هذا موجود في العالم العربي؟ خيار الخز كان قبل الساعمار لما سامر المغرب كان موجود لكن ممنوع في فاس يقرأ ويقرأ ماذا في فاس لما كان المسلمين يقول كان في فاس ممنوع لل للحين يقرأ الشيخ في فاس وي ويصل الجهد من اعتبار قبل الجهد أبدا ممنوع هل؟ إن الجهد كان المسلمين. يتحرر الأرض من الكافر، لكن لما كفروا وكفروا وكبروا ابننا هشبة خلاص ما نخاف لأن بمن جهة أملا وإذا بجسم مصالحة سأنقنا مع اليهود المصالح كل إخوينا يا اخي اليهود يا عشيرة مسيحيين وقال سيد ستباع المصحاب والالذي والانجيل والسورات في في في, في مع واحد خصاً طبعوهم جميعاً وكلها من الله وكلها دين الله وكلها كتاب كتب الله واسمنا المسجد هافل والكنيسة هادول مع مبادة يهودية هافل ويتعرقو كملي وفلصة كل ما في المشهد المشهد وصلحونا زول ما بينا اتناقين وما قلوا شيء المسلم والنصراني والليهودي كافر لا اشجاده ما يستحيل يقول كافر عاش مغاور يكفرون إن الله وأن أسله ثم بعد هذا إخواني يقول الله عز وجل هنا ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فيهم رسل وفيهم الآيات بالبينات وفيهم المعجزات وفيهم الادله الكافية الشافيه بأن هؤلاء رسل الله وهذا دين الله ما بيشه. والله قم الحجي ذلك بأنهم كانت ساسيهم رسو كل امه أبادها الله ودمرها إلا بعدها خمسة أمسة وكم دمرنا نحن؟ استقلنا؟ اعتبرنا ساعدنا؟ أجادر شحمشة في أكثر من عشرين ألف أجاد؟ سوركية شحمشة في ألباء. بل ما الراث لما قام في ذلك المجرم العلماني وقال وأن روحي قبل وقرأ وقالوا قرأ أخذ يقرأ الرجل قرأ قالوا قرأ متأهلا يعني واعر من القرآن أخذ يقرأ قالوا فسر قالوا ما أعرف لأننا نعرف القرآن ما هو بسر. قال أخذ الكتاب وقالوا هذا القرآن هذا والرقصات موجودات يهوديات وآه وتركيات مخلطات و... و... و... و... و... إيه لأنه كل واحد ال... واحد تعلق بين إسرائيل وبين كذا واحد حلف خاص بين إسرائيل وبين تركيا المؤمن والرقصات موجودات وكذلك قالوا هذا القرآن يقال يا هذا القرآن قالوا لي ما تعلم سلسة قالوا لي ما تعلم هذا هذا القرآن كثرته قالوا مصاحبه يقول عبد الله وعلى سباها للجلد هو الذي يحفظه ها أنا أمزقه وأرميه لتدوسه الرقصات. هو ويحفظه كل اللي يحفظه ما كانت تسين عاماتي الربع سهر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 ذلك بأنهم كانت ساسيهم رسولهم بالبينات بالبينات بالأدلة والحجج والواضحات على استقرره يحجاقين فتفل فتفل, فتفل ربضوا ورفضوا كيف تفرحوا فارضوا يعني, يعني يعني يكون في الصلاة قال الله عز وجل فأخذهم الله ان غيث اخذهم لنقوي اقوى منهم رغم قوتهم رغم سلطتهم وملاهم عددكم مراد اساطيرهم وراه وراه رب والله اقوى والله يقضي المجرمين والمعاندين والكافرين بكليته خلاص يدبرو فواخذ الله منهم ها واخذ الله انه قوي شديد العقاب لو قوي اقوى من كل مجرم ومن كل ها ام عاشيه ثم قال سبحانه وتعالى ولقد رسلنا موسى بأي أخضر ليه نبعد القصص ها القرآني وبدأ بقصة موسى عليه الصلاة والسلام اللي موسى سبحان الله كان موقف بالفراحل وموقف المجرمين والأقباط في مصر شبيه بموقف أو المشركين شبيه بموقف هؤلاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رجال هو فرعون وهذه الأمة حقيق صحيح فرعون وهذه الأمة هو أبو جان فكانت المواقب موسى المواقب شوف مصير هؤلاء شيء شاء الله وفي حكايه ثانيه فالله عز وجل قال لقد ارسلنا موسى باياتنا قد موسى والله لقد موسى ما جاء يقول انا رسول الله فقط لا بالآيات بالحجه بالآيات مش حاجه هي طلع الحجه ما جيت ايات, آيات عطى السسعى آيات ولقد هسين موسى سسعى آيات بيّنت كل وحدة سبين بأنه رسول الله عندهم ست يكين فيه يقولوا بهم ونفوسهم أن هذا رسول الله لا بشأن لأن الله شعل السلطة على النفوس على مهما يبعث رسول إلا يبقي ليبقي الله سبحانه وتعالى السلطة على كل درسل وخلقها أن هذا رسول الله يبيجي له يضحيه ولا أنه يكون عمس يدعو عم الدين وأقول يبقى ما أفعله أنا عمس مليد يعني بني مجعوي انا كنت اظن انه يعني صحار كذا، لا الله قام الحجة واتب السلطان ولذلك قال احنا ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان هذا هو رب السلطان سلطة من الله عز وجل تبين للم... لكل المدعوب بأن هذا رسول الله سلطة خاصة هذا. هذا روحي، وكيف ينبس السلطة للسلطان هنا بايش بالكتاب بالثورات لا بالثورات مضب السلطة للثورات لأنه كلام الله وأعطاه الآية تسعر زيادة على الكتاب شو الآية تسعر أولا صلى الله عليه وسلم القحف ولقد أتينا آلاف عون بالسنين ونقص من الثمرات أعوام عديدة ما في شيء وحتى إذا جاء الصمرة خلاص الصباب وتضبأ رضوك تأتي الجائحة على الكتاب نسأل الله العافية غهد الأمطر ليس منها يعني ما فرح نسأل الله العافية أن تكون هلاته وضماره دك الحبيبة اللي جاين نفس الشيء مزني، لا شيء منا مزني، والله ما ضرحينا. صدقوني، والله الناس مطمئنة. غيرتي شو شي عدا، ويشو شيء أمورنا الطبيعية تقول جلوس، صدق؟ لأن احنا خلاص متوتديشين، خائفين، وحيلين، ليش؟ ما إحنا مزين؟ إحنا منحرف. الشوارع الناس شوارع، بويز ماي بويز، الفنادق سطول ويلات، كل ما اسمعه ما شاء الله ما أحبه كل المهم نعماس يقول الله عزوجل ولقد صعب ولاه، وثم الله سبحانه وتعالى ما أنفع لهم ما أنفعنا فيهم أشطرس عليهم الطوفان الطوفان المياه التي سادت على الأغصان والجبل تجتاح كلهم ما ما ما أفر شو اشطرس الله الجراد الجراد تعرف الجرد تعرف تأكل كل شيء حتى الغابة تقربها وبرخصوص الدببة الولد الجهر هذا كي قطيع القع والاخران تعتقده على كل ال... على ال... على... نعم جهر وثم القمّل القمّل كيف يسمي القمّل بالسوز ممكن صبص عين السوز حتى يلاحظوا جهازك وصبص عين تقال ولكن من أدمن القمّل قصّوه بالقمّل القمّل والبرواز الإنسان يغسر غا يجرب يغسر يغسر جدا في القمّل كل شيء من جسم اليري كل شيء سبحان الله ويه على والقمة والدفاعية الجرين عاملين سن عزيمة تغد كل شيء طعن قرد بالذرعين وشي طعن بالذراع ستمنوا الويل ما يصدون في الجرين في الجرين ما ين الجرين ماذا؟ الشيء بهذين الله العظيم كل شيء الجرين الدفاعية والدم ما خدر على كل شيء الدم شو الدم الدم يعني النساء حاطة والسبب أننا نخوه حاطة جسدي بالدم من الدم والدم من جيش رب دم كل شيء بس الله لا إله هاي آيات. وصلى الله عليه سبحانه طاعون الموت لاحد. يا موسى. ولما كان جيش مصيبه هذا يستجرعوا موسى يا موسى لنا ربك وشربهم ادعونا ربك بمعاهدة عندك عندك عند الله والرسالة اللهك سمر ربك كيف من ذلك دعوا اليوم ما من ذلك دعوا لا يكشف ساعدنا بالجسم هذه ولا أفضل لا نور مننا الناس عهد من أمنون رسوك هاك ذلك هم سعبوبة هاك ذلك كما شحال هذه الآيات خمس آيات باقي عمازي دي العصر هذه العصر على دي هاك كان يطلقها خلاص وفي هذه الأمنة كل الصح لما شافوا ما لم تتعلم السحر عافل للمعلماء مصر نعم مثلي كانت تضرب الرقم وخياسي في العالم في السحر فهو اجمع كل السحراء بالألف والألف هذين من الف عالم المصحر يزقن السحر بالمحر الكريم امام في السحر ولما شافوا ما شافوا خرخروا مجرموا قالوا آمنا برب العالمين هذا هو هذا في العالم. ثم الرب موسى ما هو هذا من عالم ما هو مصر؟ لا، رب موسى له. أوجد لهم قطع اليوم رجول كم و ما سوش هذا؟ الصباح صحراء فما سوش هذا غرنا؟ عند الله خلاص. نالوا فدي. هي فكان المهم هذا ثم اليد اليد البيضاء كان اليد يقدر يخرج يده هكذا سيكون مثل النار والبوبيه المياه 100 ولا 1000 لاكثر حشمش قدام وثم طمس طمس شنو طمس سيناموسى لما شاهد عندهم أموال وعندهم نعمة مغاكيب وعندهم فيلات وعندهم عمارات وعندهم سياف وعندهم جواهير وعندهم وأموال مرتد ما شاء الله شدعه هو يسيناموسى هو يدعيوه سيناموسى أمن شو قال رب الله إنك آتث فرعون وملأه زينة أعطيتم الزينة أعطيتم الخير بإمكانه زين زينة وإمكانه زين وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليتنا هذا الأمر كل كيس يصفوها في في بحارة في تعوشي يصدر الناس أسرع في سبيل الله وستين والقضاء عليه وكيف غرّي بضلة الفلوس ويش كفرو العارضة صباحي يقول قال الله خلق رسوله بالمال إذا صباحي يقول لا لا, لا. نستين أذن صبر شو كيف شو فعله صيني صبر وتكلخى أوكيه مكتع من ثناو فقراب قال أرادنا ليتنا المال وزينة الدنيا كي غير الناس صعقوا لها ما تعريف رضنا تمز على اموالهم دمرها اهلكها وسبات تمشي تمشي خلاص يقعدوا العنق قالوا الدرهم والدينار صار حاجه عباره عن حاجه لازم كان الدينار مشى بقى له هكذا صار حال كان لو كان واحد يلعب على الصب لا شيء ايه تمس اللي باش يمر تمس على اموال مشدود على قلبي لانه بحل نمو شنو له إما علامه الله لن يوم من قبل قال لا ما قد أمنه قال يا ربي ضميره ليس هذو أجاب لما شاف ما شاف, ما شاف منه قالوا يا ربي بتمس على أموالي واشتد على غزين يعني تبوت الكفار نعم واشتد على فلا يومنه حتى يولي عذاب الألي وفعلاً ما أمن حتى شاف, شاف العذاب وشاف خلاص نهاية قال آمن وليا في أحمد هانا نعم وقلنا الكلام اللي يقوله العربي بأنه أمن هذا كذاب هذا معارض القرآن في إجماع عل اللي يقول فرعون في الجنة اعمل فهو كافر هذا كذب كذب الله عز وجل يكذب القرآن الله يقول له الآن وقد عصيتها قبله كنسة من المفسدين وآيات تدم فرعون وتدم آل وتمسلوك وغاية في القرآن عمرا ما يتأمنين من ايه ما يستحي انسان يقول فرعون في الجنة لا حول ولا قول أشدّل عمّا عم. لا يقول لك انساءل نعم المهم يا اخوان سبحان الله ف صلى زوج يقولون اذا يوان عبد المحسن المحسن شح الجاهده ايات ايوه نعوذ بالله يا استاذ هو لنا خلاص من نجح شيء الله يطسعد احنا اسئله ابني ابني ابو قحط وده والطفل والجرد، والقمة، والذبائح، والدم، وثم قلنا، العصا، لا، قلنا أن الرز هو ها؟ القمة العصا، زول زول وين؟ مش يسولم سعة؟ خمس، إذا سألسى سألسى سألسى سألسى إذا السعة، شو هذا؟ خمس، المهم يا إخوان هكذا لأن الرزقين اللي قال الرزق ورزق الرز هذه الأنواع للعذب مش طاعم إن بعضهم مسرب طاعم وبعضهم مسرب مش بالرز وديك العذب مع العذب بكلفة السورة السورة ثم لهذا قال الله عز وجل ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون والسلطان المبين بآيات ما هي أين؟ وسلطانه به فرعون وهامان وقارون قارون مين قارون كان من قوم موسى موسى مين جه هذا مصوت هذا قاله المال المال هو الذي قربه إلى المملكة فرعون كان عنده السلطة السلطة في المولت وهامان الوزارة في الوزارة الداخلية عنده يا بنتك غدّي داخل. وزارة داخلية وهذا كان م مليونير هذا مصوت قارون مليار أعطاه الله سبحانه وتعالى اقل ملايير من كنوز الأموال الاموال والكنوز من مفاتحه لا تنؤب العصبة ولا رب العزة يعني غير فاتح في كل الاحمال الله. هذا صح المهم هذا بالمال الملعب قال ملعب بالكوره المرقص فندق يعني هكذا محل السباحات نسور كان يعني المحري مع... ان فسد والشر يعني بالمال يحقق ما لا يحقق احد إبناء. المال يقرر السلطه لانه ساده الناس اليوم في العالم اليوم الان شكون السيد بالقوه حتى في امريكا شكون كبير في امريكا شكون الذي يجده ويشار اليه بالقوه ويعطوه السنه هذا المصرف المصرفي صاحب المال كل ما يكون اعز واقوى بالمال له اقوى سلطه ووقف الكلمه الكونغرس الامريكي او مثل البرنامان البرلمان الامريكي شوفيه قيضوا وين يخذوا اخذوا من اللي حالة هو من اللي يحظمون اللوبي الامريكي هو اللي يحمل رئيس اربعات الاسات اللي قلت الحرب المجريمين اللي عندهم من ملايين وملايين دولار هو من اللي مش بربعيس احد يدل بسيخها بالرئيس وانوا ما تيوان اللوبي الياهودي كين الصماشة واسرائيل قيمة اللوبي الياهو العالم كله خاضع يعيش قوة إسرائيل ويبت إسرائيل ما تمشي إسرائيل وإسرائيل تفعل في الأرض ما تمشي لا شيء هالكمل لا شيء عندك بدون شيء خاطر لا يحقك تأييده ما فيقول المهمة إخوان أصحاب الأول فيقول مع زوجين خلف هذول لأنه هذا قرر نعم فين الماء نشل طاق قالا برعون وها من وقرؤ فقالوا هالثلاثة قالوا بش في بلكيهم و في فوالطير وبش يتقاموا بش يبقوا الشعوب أشقالوا و były ساحر كان له دايين يا قالوا سحر vog woj هد個 شعوير ما في جيه. هو هUB اللي قاعة في السحر في الصح Commons آمن كله قالوا سحر و قالوا كلها ه café Мы поставили قابط له ولا بد الدال والعاس وتكبر وطاغي لا بد له هرس بدلنا بس بشيء مشي محد دعوة دعوة إسمية كبرت غلط يدخل صدرهم لا هذيل يتركونها وتعمل في بالساحة ولو تركتهم لا ما يتركونها هو ليه هذا قال الله عزوجل ها قالوا ساحر كذاب ما كان فقط كذاب قالوا ساحر قالوا من دعي صرفوا سلام نفس قالوا جين، قالوا ميل، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا أصابب الأولين. استجابها قالوا, قالوا إيه؟ إيه؟ قال أشهر. لهذا صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر كذاب. ثم قال سبحانه. فلما جاءهم بالحق من عندنا سبحان الله. لما جاءهم بالحق بالشريعة صحب تسويه ومؤيد بالحق من بدنا الجدات. فلما جاءهم بالحق مين هذا الحق ميل مصدره هو الشريف اللي هذا الحق. قل من عندنا وهذه كلمات العندية هنا لها معناها ولها ولها ثقلها معناها مؤيد اه خلاص ولو يلعب الطاغيه ما انا ملحه ما خلاص الحق يتحقق جاء بالحق الذي لا بد ان لا يتزاور ثابت ياتي كذا كان كل التغان عامات عبدهم الله جميعاً أخرجهم من مصر كاملين أخرجهم من القصر وأخرجهم من عمسين من الدور وأخرجهم من العمارات وأخرجهم من لا من وأخرجهم من الأموال وكذا خرجناهم من جنات وعيون وزرور ومقام كريم وخرجهم كاملين وليه عبدهم؟ عبدهم سلبحار وثلت برددهم سلبغرقهم وأبقى شهد قام عدو الجز فما بكت فالسما ما ولا والغاوه يمكن معناه ان المؤمن اذا مات والمؤمنون اذا ما مشاك دعوا وشاك كان سبكيانهم كل شيء يبكي العالم كله يبكي وهذا ما بكيانهم حتى باتفاق مفسرين قالوا ما فهم وصابرهم المؤمن اذا ذهب والمؤمنون بدعاه اذا مشاون عمسوا وبسوا وضربوا وقوذوا وقتلوا الكون يبكي عليهم العالم العلوس بشهاده الله المهيم قال الله عز وجل قالوا, <تصفيق> قالوا <تصفيق> فلما جعوا بالحق من عندنا قالوا اغسلوا أبناء الذين آمنوا معه ايوه اغسلوا ما كنت يقول هذا باستلاجة فرعون والوزير زيد الداخلية زيد وثم صاحب قالوا صاحب الملايين. قالوا اغسلوا أبناء الذين آمنوا معه لأن سبحان الله الدعوة إذا شافوا اعترقها والناس الحاء تحسد وراء الدعوة اعترقها واقتنع فيها وكذا في خاف من الكفر المكافرة هذه اللي تيجي الزعيم هذه اللي بيتقلّف وتهز يعني سبحان الله لما قاموا الأطفال الأطفال في في في في, في, في, في, في, في إسرائيل أطفال الحجارة من هنا من هنا ما في ما تبغى ما تعرف من دهشتك شو بتستأيران في, في جد تبغى ما تبغى ما ما كان لا ما تيجي على خاطر هذه اخلاقوا و ما كانوا مليحيتوا انا على صانهم المجرمين من العالم من المنظمه الفلسطينيه وقالوا بالذعرين هذا الصف تاعكم راني رافع راني رافع ربي غير لو بعدوا قالوا هذا نقتلو على هذا تاعنا ابنائنا والاخواننا خاوان المجرمين باعوا دينهم وباعوا عقيدتهم وباعوا دين الاسلام وباعوا كل شيء وخلاص سبحان الله هذا لحسن قال الله عز وجل هنا جاء فلما جاء والد الحق من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا ما السلام اشتروا كم العلماء اللي يقول هذا مشي فرعون كان رضا موش. هذا كان بابا هذا ابنه هذا اللي موجود الآن مشي عدل كراء ومشي عدل للخطة اللي كان تبقى هذا لأن باباه ما تولى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام شاف رؤيا وهذا ثابت تاريخيا شاف رؤيا شو هي نار خرجت من فلسطين وجاءت الى مصر واحرقت في مصر عقب قدها ما ترك شيء ما خلى غير رماد مشات القصور والدور ومشات الاموار والمزار وكل شيء مشى وهذه الرؤيا شافها وشافها وول وغده وبيت تكررت اجماع العلماء كلهم كاسوا الصحراوه كتبل يا علماء السلاطين وعلماء الملوك من قبل وذا اشوهم الصحراوه لا عندنا كتبه الكتاب السنه لا خليك يقول واش نخرج نخرج اليوم ولا لا يخرجوا ولا تيشوفلوك هو اللي كيقولك كي واش نخرج ولا لا تشوف تمشي ويذاك باش الصباح ولا ما تخرجش حتى شيء هكذا فكي ما يتحركوا لا مسح اللي بالصحراوه ومجرمين نعم، فهو لما حكى هذا ليش لهذا العلماء أشيء قالوا قالوا له هذيك كدلة الناس سبحان الله لم يمشي أحد كدلة على أن ولد يولد في إسرائيل على أحب الله. أحب صار. قال بني إسرائيل هذا المكان هو ما سقوط ملكية على أفهم قاصد هل وش مكمله؟ في الكروب هذا دق القمة هذه الأولاد ما جاهم بيها ودخلوا البريزات كورة يا شنو أكيد الناس كلام تحديد الناس أول سرعان، قام تحديد الناس، يقوم قام إيش قام تحدد دم الهلو، عمل تحديد الناس، اليوم ما ترقى قبل كان واليوم أبيش كان يجيبهم داخل، كان يقذع البدرة، تقول، يفصل البدرة من الداخل، تما المهم بقاك على هذ. شاف على الحقل واحد وشوف يبتدوا بخافوا عبسو مش كم شيء بنين مش الجفاف مش كم شيء يقول الناس يقول كنسلنا الشريعة مش كم شيء عدل يمشي في المحرار ويعتنيش هو اللي هو ما لهم الحين مش كم شيء مش كم شيء خلا مش, مش, مش, عارف مش, عارف مش, عارف مش <تصفيق> سنة سنة سنة, سنة وديك السنة سبحان الله ديك السنة اللي مش يزداد فيها ما فيها دبح الزاد في والسانة اللي مجهد فيها فياتنا موسى بس عرف حكمة الله شاء الله أن يكون هكذا مجهد السانة أصلاح لا بس تعرف قدرة الله الله قادر أن يحقن كل الأسباب وكل تخطيف الإنسان العينيه والله يقومون عمسيه حقاً ما يموت في ذلك السانة اللي ينبح فياتنا ما هذه السانة اللي مجهد ذات فيها والله الهامة أمه بمجرمز والدوحها فعليه كذا يا فمشي عند النجار وعند تلسل القاو كادا وعمل زرزمين وقام الداخل وكادا وغمطة وعندوح سيبا في ليش مش ربه هو ما تربيش ترى يربي زال شو يذبحه لا هو واحد يربيه شوف شو شو والله عزوج الله عزوج زين <تصفيق> سبحان الله أي ذبي إلا يربي من يذبحه ومن عليه فسقتوا قالوا فرعونه ليش ليكون ليكن حبيبا ليكون ولدا هو ما ولد ليكن يقرطعين ليكون عادو واحد لا هذا لمس سيرور أو لمن مال إيه ليكن ماله وسيروره إلى إيش القضاء عليه يكون له واحد والواحد ثم سبحان الله ان شاء الله هكا طيب هذا العانيد هذا تفرعون الآن هو هذا ليس له عقد معقول له ربنا ربنا فينا وليدا الم نربك فينا يعني كان معاه معه صغير كيف يربى مع هذا مع هذا اللي مالك الان ما كان كيف يربى الم نربك فينا كنت بعي ونستيدي تسير معنا شباب وحنا كناو كنطلبوا بك فينا واليدا ولد السفين من عمرك سنين وفعل فعلتك حنا كنا صغار وحنا نشوفك شكات اقصد هذاك الرجل نعامتي كذا الى اخرى هربوا وده الريف ودابا عاد جبتيك ترضنا الجميع هذا هو الجميع اللي جبتك هذا لا يت ين هو الخط موقف واحد ان ممكن نقول هذا ان مسار في مساله هي تاريخيه يعني هذا انما العلماء يحتملون هذا ومن العلماء من قال لا هذا فرعون هو هذاك اللي بارك الله في عمره هسه ادرك نبوه سوعل ساتوس والله انه سواء حتى هذا نفس القرض اللي كان سابق قال اش قالوا قدح ابناءهم صلوا ابناءهم صلوا ابناء الذين امنوا معه الذين امنوا معه قتلوا مش ما سوقهاش عند القول مليونين نقوى ملايين أربعة ملايين صافي شي لا يلا هذا هذا هذا اقتراح يعني في اقتراح في مجلس الحكم مجلس مجلس الحكومه مجلس الحكومه لما تجلس هكا القرار هكذا او في البرلمان ثم هذا اقتراح من قبل ايش ما قبلها هو، قال، قا، <تصفيق> ق... قا، قالوا، بسلوا. قالوا، لا هذا المزليس في القرار بين فرعون أخوه قالوا قلوا أبناء الذين آمنوا معه واستح نساءهم قال الله عزوجل، وما تجد الكافرين إلا في ضلاب. سبحانه سبحانه. دائما قواعد قواعد الله يضع لنا قواعد. ما قال وما تجد فرعون، حدث في أي أخرى، وما تجد فرعون إلا في سباب آه في خسار في لا مقال هالك أدائي. وما كذب بكافه يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لابد أن يتم ولو تجمع كل الكفار لمحاربته والقضائي عليه وتحقيقه يعني وترصيه لا لابد أن الله يحققه ليش؟ لأن مهما دبروا ومهما قرروا ومهما خططوا ما أراد الله لابد أن يكون كل كافر كافر اينما كان وأول من يندرج هنا تخطيط فرعون حجتي والا وضع الله لنا هذه القاعده وما كيد الكافرين الا في ضلال أشين باقي الكفر كله يعني الغرب وامريكا او الشرق وكذا كله لو لو كنا نحن صادقين نعمل للاسلام ونموت من اجل عقيدتنا وديننا باخلاص والصدق وحب وتعظيم لله والله حق من ما لا ما ما المدح ولكن نحن بس نبي شيء الله صلّى الله علينا ما صلّى عذاب متقدم لأننا خن الامانه أعظم امانه خناه إذا الله عليه جبنا وسلمنا القيادة وأمرنا وينظر منا أن نفعل شيء فعلنا خلاص الله سبحانه وتعالى صلّى الله علينا ماذا؟ صلّى الله علينا اللي كانوا يترشّي وحتم الله عليهم تشرّب في العرف في كله جمعهم وصلّوا الله علينا ويتبعون صلّى علينا دايق من الاسلاميه داير ثم قال بعد هذا سبحانه قال فرعون فرعون تنعون ما فيش رايه دونك تستنى نعملو حملونا الخط اش قال الدكتور حازم قبال ما فرعون ضروني اقسم لا هذا غير نشرح لنا ملح ملح لا لا نقص الموسم رأس ال رأس الحربة نقدحه أي داروني كأنه نجمة عارضة ينقل داروني يعني مجلس الحكومة كل ما عنده قررنا هذا الرأي هذا هذا الرسول يقتل لا وكل مدارو خلوني نقص الموسم ففي من قال كيف تقسل موسى يعرفون الست خليص هالذي يعرفون انه خلاص مرسل من ربا كيف تقسله ويدعو ربا وتمشي الدولة بيحقضيها وقضيها اول ما تمشي ينسوا بيقضيها وقضي تمشي الدولة كلها زيبتك اذا دعا خلاص تجيبها لا ما فيه قال لهم مش خلو واني ادعو ربا هالذي بس حديكوا شو حد ما خفي شيء لا تامنيش ما ماشي ماجيش ساد ومالي عارس وعانس وكاتخ بالكلام كذا خلاص لا تصبيه لان هذا سلاح ما سلاح العاجز يسلمك يعجز تماما عن زاء المقاومه بالحجه بالحجه وقعد الدليل اشير جاء الى رب ضروني افسل وش ولي يدعو ربها انا شيء في العالم يا فرعون لماذا؟ قرفها القرار علّلهم قال إني أخاف أخاف عليكم أمرين اثنين انتم مش رايب عليها وزادين عليها كنخاف عليكم جد المسائل أشم يا فرعون؟ قال إني أخاف أن يغدي لذينكم والدينكم ما فيه ما فيه, ما فيه مثل الدين قديش كل الدين بسارة إن الدين عند الله هو الإسلام أما كل الأديان هي دين اعوذ بالله ليس في دين ما فيه دين إلا واحد واش الدين اليهودي دين من قال دين كذلا من قال دين نصراني دين كذلا من قال دين البوذية دين كذلا أشف الدين ومن يبزر غير الإسلامي دينة فلا يقبل منه في بالآخر من, من ليس بدين كان دينا مثل دين يهودي كان دينا قبل بعث عيسى لما بعث عيسى خلاص تهب صار دين نصراني دين, دين عيسى كان دينا لما كان قبل دين محمد لما تبعث دين محمد صلى الله عليه وسلم تهب من أديان. والقرآن كل الكتب اللي بكل هذا كتاب الله كذا وخصوصا انه قال ان هذا الكتاب مغيب مبادر لا قد نفع كتاب الكتاب هذا خلاص طمس كل الكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام نهى كل رسالات حتى عيسى عليه الصلاة والسلام مما يبعث في اخر الزمان ايش يبعث واش بسورة الرسول امدا ايش فرض من افراد امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله لو كان بقول على يوسف لو كان مستحيل من جهه الاتجاه اذا قالوا ديننا خادم للدينه دينك عاش الدين اللي كان في مصر ايضا تتشرح عباده الاصنام والرب الاعلى شنو الاله كثيره والاعلى من الالهه شنو هي يشجدوا له كامل نعزوا قرابين وفي الاخر يجون عند عندنا عم عن ليون فهمت <تصفيق> مولانا نوخلاء ن... وهو هو الديل كي يخبر يبدل دينك يخبر يخبر يخبر يخبر هاوكي يخبر حالي ولكن ده يخبر يبدل دينك هادي واحدة والثانية قال وأن يظهر موسى في الأرض الفسعى ايه ولهر الطغة وهد الجباب رد العالم كله ولاش واحد كي يقول مفسد كلهم كي يقول له مفسد مصلحون حققوه حققوه وفعلوا وفعلوا، وهم من فسد البشر. شوف فرعون شو يقول؟ يقول كهاد نعم سيدنا. يقول فساد ده. يعني هو الفساد كي زين موسى بيج بالفساد غادي يفسد مصر. مصر هتفسد مش هت. شو الفساد؟ هو ما عندهم اللياقة الرقازات. هو عندهم اللوا والزينة والعر. وهو العام الخمراء والحجيجة والصخطاء والويلات وهذا كله هايش ما يسميه هلا؟ صلاح اذا بجي هذا يسمعه؟ فساد ايش الفساد؟ لا او لا او لا او الى الله وأن يظهره في الارض الفساد واعظم فساد هو يتصوره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 مشان الركن العظيم والسند المزيد شنو والله, والله والقوه اللي الناس نبدا تقول والحمايه الذي لا يمكن ان تصور ابدا في الكون هذا ولا غيره حمايه من؟ ليس العلي الاهل اشخاص وقال موسى اني اعز العوز باللغه العربيه يعني انا كنفر الى الله ونزود في الله يحفظني من كيد الكافرين من كيد فرعون وهامان وقارون ومن كيد الجبابره والعتاه والطغاه انا كنسعد ونزود في رب العالمين هذه حمايه من الفقهادين استطاع فرعون رغم ما قرر السطع ينفذ والله ما الان لان موسى اواه الى ركن عظيم ركن شديد حمايه خلاص ان يعزوا بي لربي وربكم لربي وربكم انكم تذكرون ربوبيه ومع ذلك هو مفروض الربوبيه تو عليكم عليك ان تمسح تحت قهره وسلطته اذا شاء تكبيركم نعم ذات الوقت وخلاص إني عز بربي وربكم من كل, يوم كل يوم متكبر لا يوم من الأيام الحساب. الحساب وما في متكبر يوم من الحساب يوم الحساب من كل متكبر جبار عنيد يتكبر على الحق ويرفضه ويحتقر كل المؤمنين لأن الكبر جلوه يقال الرسول صار من قبل قال باتر الحق ورفضه يرد الرسالة الحق الحظر بكره الله بس الله بكله ويرد الرسالة وثم يحتقر عباد الله الذين اعتنقوا الإسلام وتشبثوا بالحق وعملوا بالله ورسوله. عند الكافر وعند هذا العداء هذا عندهم عباد الله يسوونه بصر. المهم إنه كلهم عندهم حثالة زمل. واحد فيقول والله يا جل. فيقول هؤلاء إذا مسونا في الطريق يكون مصيبة على عينه. يكونوا خارج الطريق ومسونا في الطريق كل مصيبة مصيبة نفس عينه. كل كارثة. فكيفهم أحياء؟ يرزقون ويعبدون الله ويتصلون بخالقهم فجوله ويموتون دون عقيده في مدينهم هاولين واحد يقود تحرم عبد الله الدار هذه الليبيه كي يقولوا هذو السيده في العالم العربي الاسلامي المصري في قرصارات والله هكذا قبل صرطا وكنصيدها السيده في العالم العربي قال هي هي دعوه الاسلاميه جماعه الاسلام والله هكذا تصعق على مجد دعوه اسمعنا إننا لله وإنا إليه راجعون. فهم يديقون الذراع. ما بتمل شيء. وأنا صلاة على كرسي وكذا إلى في ما بعد. إذا العالم كله يخاف مش بالدولة الإسلامية. العالم كله. ما يعني ينام بها ويكون بها. وصمد الندى وكتابته ومسحته. كل شيء على للحاجة الإسلامية والدولة الإسلامية. والتشويش السريع. هؤلاء مجموعه من القتل كما لهم في القلب العرب اني اخاف ان يبدينا دينكم وانيوا زيارات الارض الفساد العالم كله على هذا هؤلاء يقولوا صارقة على العالم مصيبة وكان عمازيكي ظهروا المسلمين مجموعه من زباحة والقتل حتى اللي عند المسيحية المسيحي, المسيحي كنت تصور مجموعه من القتل والزباحين انا قلت لكم العمازيكي في الجزائر صحابي صحابي كبير وقالوا هذا قالوا قالوا إذا سوليتهم إذا كي ما قالوا طب الله والله الله قال إذا معناه ذبح قالوا نعم طبعا أيام, أيام الاحتلال يعني الفرنسا للجزائر يقولون في يوم واحد قد سالس ميتانف سمي قد في يوم واحد وفي بقبرجة النهار معروفة وقالوا بسناتين يقالوا مجو المقبرة الهولانية ونسولوا هذه من القبنان ونخرجوا من القول ونسولوهم بسكين من زبيحهم واش بسكين الاسلام ولا بسكين فرنسا فأبوهز الذي كفا <تصفيق> <تصفيق> ايه شحره عنه ايه انه البحر يا سيدين الاسلام جاي لقضيك جاي يرد ضيك نعم مرسي سعيد الدنيا والعافية ايه لدى جكر حب العالم هين حب لهذا اخواني كلها عز وجل هنا وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عَزَّتُ بِرَبِّي وَرَبِّيَكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يؤمن باليوم الحساب يرفض الحق ويرفض الرجال ويرفض شرع الله وثم لا يؤمن باليوم هذا من نعتري السيف الكوردي لنا ولمن حقيقة هذا السيف ما في متكبر هكذا يؤمن باليوم الحساب ليش يؤمن باليوم الحساب لأن يوم الذي يؤمن بأنه غادت أرض غاد سيف الأمام الله حاصر الرسول يان قائم امام الله خاشعا ذليلا ما عنده قوة ما عنده سولى ما عنده من يدفع عنه ما عنده حمام لا شيء ما له من حميم ولا شفيع يطاع ما فيه في لين امرت بهذا يكفر ارد رسالة الله احرش على الله احر منهج الله ابدا لهذا الصفة لازمة من كل متكبر لا يؤمن يمشي ذاته يودعوا موسى السجابها الله موسى السند إلى الله والسند إلى القوي والسند إلى الركن الشديد، فالله سبحانه وتعالى خرجنا ناسي من من حكومة من مجلس الحكومة من يدافع عن, عن مزارس قطسم والله مبلكة ويقول الله وقال رجل مؤمن من المؤمن من مجلس الله يعطيه صفة من صفات الإيمان هني أسمى رحمة الله عليه رضي الله عنه وأرضى ورحمة الله عليه لا يبدي هذا المؤمن هذا الحبيب رجل هه هو صبر رجوله سبحان الله هذاك الرجل ذي حبيب النجاح وجاء رجل من أقصى المدينة يزعم له وكان واحد الرجل الآخر الرجال بفهولة هذا الرجال رجال وما هذا من رجال هذا جمل الصيفر اللي كنت بترجله وإحنا رجال اللي قالوا له ذورا والسلام رجع اما رجونا قال رجلان, مين رجلان؟ من الذي؟ رجوان او يسبح الله رجلان رجول وصالح بحوله يخرج في المجاهدين ها اللي قالوا لي شيبو رجاله التجاره لا تلهم تجاره في بضعه الله تربع الزلف فيها يسبح له وفيها بالغدوي والاصار رجال الرجل الحق الصح الفحوله الشهامه القوه الشجاعه هي الرجوله وجاء رجل وقال رجل المؤمن ما المؤمن رجل مؤمن الرجوله الصح مين جاء ادم الله استجاب دعوه ايش دعوة موسى عليه الصلاة والسلام لأنه أولاد بالله فالله أوجد من يدافع عنه داخل برمانه داخل منه الحكم رجل مين هو هذا الرجل؟ من آل في العارض من حاشيته من عائلته من ولد عمه ولد عمه له شرهان الله, الله رزقه هذا الحماية حنبي عليه الصلاة والسلام جاب الله سبحانه وتعجبه كيف يدافع عنه؟ وش مؤمن اللي كان الله كان قادر يلقي الإيمان في قلبي عمه ليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتخل شيئا يشوف يعني مقدر من يشوف عمه يشهد أن لا إله إلا الله وعنه محمد رسول الله يكون سناد ويمين جيب ولكن ما شاء الله أعطاه شيء جميع باش يبقى حماية هذا مش ملس الحكم والأسرار ربانية اللي استبطوا العلماء باش لي أنه سبحان الله كان عنده حماية إيمانية وهي قديجة وكان عنده حمايه شركيه وهو أبو عم وابو طالب ليش؟ لان هذا منهم اذا قالوا هداء خلاص هذا ما يخبر هذا ومرات جون عندهم يساومونه يقول نصيروا نصيروا ويخسروا اكثر اي شخص سبحان الله يقول اخسر اي شخص وخذوا في مقابل هذه سبحان الله تعطوني ابنكم وخذيه ونربيه وكذا وولدتي تقتلوها ولا معاها خلي ما فينا فالنسلة التي مات فيها أبو طالب وسيد خليك كانت تسمى كي سمع سالة الحزن، سالة حزن عام الحزن احزن الرسول الديد حيث لا خلاص فالله عز وجل جل يحامي عن موسى عليه الصلاه والسلام داخل حكومة العرب وقال رجل المؤمن من آل فرع ما اتفق الله عز وجل من المؤمن فقط لا من آل فرع وقال يكتبه ايمانا فاعتبر هذا كتمام الايمان ما قل ظهر لا بصله ولا وسير ولا عدد ولا قراءه ولا اي ولا همم وكان يختل الايمان وفقد الايمان إذا قال اشهدوا ان لا اله الا الله على المصحف وجاءوا على الرسول رسول الله, الله. يعني مش كده لا بده مش كده كانت تحكي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حكى على على على على النجاشي كما قال السبيل رحمه الله كان هو الملك في وكان مؤمن استمام الإمام ومقدارش ظهر الإمام دياله فوقه لأنه خاط إذا ظهر الإمام خمسة أسسلسة ويكون زمي الله ما صلى الله ركع ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وما حكم بمان صلى الله ومع ذلك لما مات جاء جبريل وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله عذره فهذا الخوف يلوه هذا المتز الذي يلوه الله عذره علم الصدق من نفسه فعظره الله و... وسيأتي إن شاء الله أيضا يوسف الصديق لما كان في المصر ما ظهر منها كان أخضيه وكان يدعو إلى الله خوف يسان كيف كانت عيشتك أه أخضركم الخير أم... متبرقون الخير أم الله يلاحظ المطهر يقنوا في مصر المسولى يقنوا على حكسة عرش كان عنده العرش يعني مع الملك حتى تسمي الله هو مالك لأنه دخل أبوهاب على العرش انتشقوا هذا العرش وقروا له زجاجة يقال نوس أعسنا العرش عرش عرش, عرش إيش هنا المهم هذا المؤمن لأنه سبحان الله لأنه القلب الواحد إذا يظهر الإيمان ولكن في قلبه قلت كاف أعسى قطر من كاف كافروا كافر. كافر. كافر لهذا خلاص بالضع واذا كافرنا سيُعزا قد أنه مومن وصمم عن الإيمان ويحب الله ويحبه رسول الله ويحب أو الله وكتاب الله وشارع الله ويحب المومنين بالله هذا مومن هنا وهناك الأمر يمتع اذا قدار يتطبق وصلهم ما قدار الشضاء يأخذ بدليل هذا الحشد ابن المتابع رحمه الله وغيره من العلماء نصوا على هذا في خير ماكي هذا مجد واللي عمت فيه احنا مجد <سؤال> نعم الله هي سبحانه وسبحانه لأن الله سبحانه وتعالى أههه أهه أهه أه السكر السكر يعلم إنسان المكر أنه ربنا عز وجل يعلم ما ما في قلوبكم وما في نفوسكم فيعطيكم ويجازيكم طبق ما يعلم منكم الله قادر عليه المهم هذا المؤمن صار مع ماس يعني خفية نفسه ايمانه إيمانا دافع باسم ان هذا المتري انه حفظه عليه وهو يلاقي ولكن هذا الرجل ليه تقول لهنا يا فرعون يا سعادة فرعون ليه يستقصر لهذا الرجل لانه يحكي المناظرة ويجمع ما قال هذا الرجل المبين سبحان الله وطول وأطنم سبحان الله واستفدنا فوائد من هذا الكلام هل المبين داخل ايش؟ داخل برنا من فرعون وما قدرش فرعون يتصوت على هذا الرجل قال اجيبك ليه منه ايش صار ما يصدقش قال مؤمن ولكن جاب الله عز وجل مين داخل الحكومه الفراعنيه قال وقال رجل مؤمن من ال فرعون يختم ايمانه اشقال اتقتلون يقول قال ضروري يقتلوا وجه رجلا يقول جعان لا يقش عليه ما تقدرش تقول اشقتلوا رجلا ليش ان يقول ربي الله واش اللي يقول ربي الله هذا مجرم يستحق القتل هذه جريمه هذه جنحه قولوا لي زوجكم مجرم اجثمون على شان اني اقول ربي الله واشتدد انت ماشي انت ما تكونش حريه البيت وحقوق الانسان اجهدك هو كربي الله وني جد عاقب ما ماشي انا شيء يخلي شيء، يقول ربي الله انا ما شيء، وغياب النحجار وغياب النحجار يقول ربي الله، خلاص ما شيء يريه متسحق القفل قفلين، أشهد أتقصلون بعدين بس لو زين كيري ينكر عليه هذا المقال، اتقتلون رجلاً يقول ربي الله ويريد غرقها فقط هو لغة مجرد كلام ما يسحق القفلين من كريم، أشهد سقطوا وعليه ورود، خلاص زيادة على هذا هذا المقال اللي قال عنه الدليل، مش الوحيد. ماذا حد لأدنها؟ سيد وقد جاءكم، تخلّها وق... والحالة هذه وقد جاءكم من بالبينات مين؟ من ربكم إذاً معنى هذه البينات ملاشق ومثل حدثين في, في العواج ما يشك إنها من رب سبحانه وتعالى من ربكم مين مقدر مقدر كوبة؟ قالوا من العثور العقلاء كيف سقطوا الرجل؟ ليه نفريد؟ لأن هذه بيانات من هذه جات من الرّب بالدّبي ما في ثم يكون لهم على حال مقره إذا كان كذاب على حسبهم يحسبون كذاب الله عضو يومين لأن فرضنا كذاب كذبوا عليه أي كذب كذب كتبش عن كذابي الآن ما عمر عمره بالكذابي وش كذابي هذا ما شو تلو لا إذا كان كذاب فعليه كذبوا الله يعاقبهم على يعني خلاص هذيك مسمى هو اسم جميل هو تلوت بها هو إنك كلمه فعليك كلمه ويكون صادقا سبحان هذا وقتل سبحان الله وقتل ما الله وقتل سبحان الله وقتل سبحان الله وقتل عج. سبحان الله وقتل سبحان الله وقتل الله وقتل الله وقتل سبحان الله وقتل الله وقتل سبحان الله وقتل سبحان الله وقتل سبحان الله الله شوف كارثه سبب, سبب مصيبة الله يتقبل لي وليه، لرسوله لي يوصلكم بعض من وعدم العدم بالعذاب ولا بعض مشينا خاطر رجاله شاسخو يقول يا في العراق لو جاء جاء الرئيس وزاد هذا الكلام بقوله ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب لو كان هو يعني لو كان موسى مسرف معنى مسرف متجاوز الحدود في الطغيان الاسراف هو الإنسان الطاغية واحد العامل اللي جاوز الحدود في العناد والطغيان هذا واحد وثم كذاب جاب الدعوية ويكلي فيها الله يهديه لو كان هكذا يهديه الله وإحنا شو نرى الله ده بيش جاب الدعوية جاب الأدلة والله هيتم مثل كلا وكلكم تعرفون هذا هذا مسرف كذاب شكون اللي مسرف <مسلم> كذاب الحقيقه يعني هو قال ان الله عليه يقول مسرف كذاب هو يعني فرعون هو يعني كي نعبروا على الله القدوس سر يقول هذه يشير الى يقول لك يا مسرف يشير للمسرف الكذاب شكون اللي صح اللي كي كينكر كينكر كي الحق هو كينكر شرع الله وهو في أرض الله ويسب المستعفر ويرفع في عن الله هو كينكر الحقيقه شكون اللي مسرف كذاب شكون اللي سعقل برعب. ما شاء الله هذه حماية داخل الحكومة الله لا يجب أن ينسلوا كلها ليه <تصفيق> <تصفيق> الله سؤال يقول ما حكم الإسلام في الذي يستعد للموت بحفر قبره وشراء تذليه ما الحطبام زينه وبيبش فيه. سبحان الله يقول واحد كان مليونير في لبنان اسمه البسيوني مخلص بسيوني يعني. هذا البسيوني يعني يقول كان مسيحي ما كان مسيحي قبل هذا كان نصراني أقول كان نصرانيا وكان في كل حد يركي حفلة حفلة للنصارى حسوي صار وتراب واصحابه أصحابه يقاؤوا يسمعون ويعني هو يسبي بكل ما له دوام يسبي الخمر بلا خير ويكلمهم هو يعني حفر قبر في السهل اللي كان فيه الصباع ها هذا وعملوه بال بال بالمرم يعني طالعة مرمى أبيض آخر عمر الصعب جواني و... وذاه ما شاء الله وكان يقول لهم هو بعد من نور إن شاء الله ليجى عقربين قبل هو يجوز يعني سيشرب الخمره معهم يكون حاضر معهم كل حاجه ايوه وابنه يعني قاسم قاسم بن هو نفسه محمد كان عنده طائره خاصه لانه كان فيجري عنده طائره خاصه وقلصه الى قاصد اثينا في اليونان اليونان هو هو مشى اثينا وثم الطائره سقطت في البحر سقطت. بحثوا عنها الى الان ما وجدوا الاشياء هو قال سيدفن هنا والله قال ما تدري نفسه بأي ارض نزفن واحد الاخ يحكي لي احنا معنا قال يعني واحد كان عنده كي يخدم في اللجور وثم كي يتفعل هذا المسأل باللاجور مثلا تترابوا هذا وستعال لاجور يا عبداللاجور وهو مثلا كيف الزهر وطاح من ذلك البرمان يلا تشاكلوا يلا يلا ما عرفوه في المجموع في اولا شيء مشاعل مع اللاجور سبحان مع اللاجور خلط مع اللاجور خلاص ستبعه مشاعل صحفر قبرا مش عارس في قبرا ما يزيد والله ما يزيد تروح ولا ما تروح تمشي في البحار في والله ولا تمشي في البراد ولا يجري هو الوقت ولا ايش نعم الكافران الكافران ورد عن رسول الله عن صحابه واحد صحابي شاف واحد طرحت كسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احكي لي اياها بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي احكيها له وهو الرسول يعطيني جمع الرسول عظمه كالدايه دوسه ايه ارسلوا له لا عقلم يشبه الرجل قال والله يا رسول الله انا أن تكون كفني بعد ما نسج جسدك ارسل ان تكون كفني اسمش جسدي ما مسجس يا رسول هذا طيب هذا لا جميل ثم يقول يعني يقول هل يجب هل يجب على الله ان يعذب العاصي يقول لأن الخوارج يجبون على الله يعذب العاصي هل هذا صحيح؟ اسمح لي يا اخي ما الخوارج؟ هذا عقيدة معتزلة المعتزلة, المعتزلة من, من قواعدهم في الاعتزال أن الله يجب عليه أن يدخل الطائع الجنة ويجب عليهم يجب عليهم يجب ويجب عليهم أن يصير كافر النار الله يجب على شيء؟ لا يجب علي شيء إلا إذا أوجبه هو شيء على نفسه هو سبحانه وتعالى من حكمته أنه أوجب على نفسه ما في شيء يجيب ولكن هو من حكمته قال على نفسه أن يدخل كل من الجنة ويدخل, ويدخل كل الكبير هذا من فضله وجوده وتعالى وهذا سبحان الله على النقيد مما قال علينا اش قال الاشعري انا اكيد الاشاعره يقولوا الله عز وجل له الحكم او له الصلاحيه في ان يدخل المؤمن النار وان يدخل الكافر الجنه لانه سبحانه وتعالى في في ملكه ما شاء هكذا يقول فإذا شاء ان يدخل ابواب الجنه النار او يدخل أبا جان الجنة لوزين وهذا قالوا نقول هذا بعد ما نص الله سبحانه وتعالى أن الجنة حرمها على الكافرين هو سبحانه يجينا احتمال وبعد ما هو سبحانه نص على الحكمه وعلى السر، سره في الجوان وفي معاملة العباد عباده سبحانه وتعالى بين عمس المؤمنين ماذا يجازون ملا بالجزول وإنهم ياتي ربهم مجرما فإن لو جهنم لا يمثل هكذا قلنا لا إنهم ياجربو مجرما فإن له جهنم لا يبوس به ومن ومجاد المؤمن القتلى الصالحات فأولئك لهم درجات الله هذا حكم ربنا ما قحسي هذا ما قام زيدا شرجه خلاص أنت خلص المشي إذا الحق بينهما بين المعززين لا وبين الأشعلية نعم وهو كما قل أن الله بحكمة سبحانه وتعالى أنه شاء يدخل المؤمن الجنة ويدخل الكافر النار خير. ثم من السؤال سؤال هنا يقول نريد ان تعطينا فكره موجزه عن البهائيه البهائيه هذا بهاء كان في عكا في في فلسطين في, في فلسطين اول هذا طبعا في عكا ولباق إسرائيل. اسرائيل هي التي عملت الهالة وضخمت وضع والضع النبوة وقالت وضع النبوة وقالت وضع النبوة ويدتهم وأعطت فلوس وأعطت أموال وكفرت الكثير في في فلسطين جمعته حوله بأموال طائلة والآن صارت هذه الدعوة البهائية يقول هو نبي نبي هي هذه الدعوة البهائية موجودة في إفريقيا وموجودة في أمريكيا وفرقة ويحكي واحد قال لي والله في اوروبا في اوروبا موجوده بكثره وقصص وزع وهذا ومداعه قبل الإنجليز وما شاء الله اموال طائله تصرف في تكفير المسلمين هذه يدعو ال بها تقول ثم يقول اه الله يقول أنا ادرس القران الكريم استيقظ من النوم في الفجر لاصلي الفجر ومره كانت عليها في الفجر وجدت سماسه المؤذن مؤذن والبرد القارس وما أدركته أن أقتزل ثم سوى الدأس وأصميته الفجر فبقيته على جنابه أدرسه القرآن حتى العاشية صلاحة يقول هذا وش جزء ما دام حتى العذر حتى جايز التنموم يقوم مقام إيش يتم سيم نقول طبقاً من المص هذه مائية. طهارة مائية هذه طهارة رابية ولما جعل عليكم في الدين من حرج أو كل حاجة فيها حرج على الأمة إلا رفعها الله ما في هذا الدين الحرج ما ما كل فناء إلا بما نطيق فانزمات من تختير على عمر العاص رضي الله عنه صاحب كان مسافرين وأيام البرد القارض أسمع جنوب الوليمان أول رئيس و ثم صلى الصحابة جنوبه زي ما القلب لغدا لا خلاص ما الجاهل رسلنا شيء قليل بعد سلمي بجنان شو شوذي يعني شوف شو دليله فقالوا يا رسول الله نشوف سلام سهلت والله يقول ولا سقوف يحييده ويسهلوك الله رسل رسلنا دعوة هذا الفقير <تصفيق> ما شاء الله بالتالي خلاص يعني سبحان الله ربنا قصيت أيام أربع أيام ونأخذ يومين بالليل ونضرب ها قصيت أيام أربع أيام والذي هو ذاك كله كده والراجل بيقول وانا 40 يوم و40 سنه 10 سنوات اللهم ده ده. الله وفقنا جميعا الى ما يرضاه سبحانه وتعالى وانظره بحكمه